قد ق ي و ل ق ا أنا وقعت في السابق بالغيبة والنميمة ما ا ئ ل وقعت هو في ل حرمت ل هل أذهب إلى الذين تكلمت عنهم فأطلب الحل ل أذهب عنهم منهم يسامحوني؟ ا وأن ا والصحيح ج ح ن أنك أقوال أهل العلم أنك لا خ ب ر ه ه م لأن ذ الغيبه س ي ج ع ل ا ف ق ل و م اتجاهك والنميمه ق د حرمت غ ي ب ة و ا ل ة بسبب الغل والشحناء الذي ح ت د ث في قلوب المسلمين فكيف تفعل المسلمين تزيد يقول قلوب قد قائل الشحناء بإخبارهم؟ لا لا تفعل ذلك بإخبارهم؟ أنت هذه ماذا عن حسناتي أ خ ش ى أ ن يخذه من حسناتي يوم ا ل ق ي ا م ة مقابل ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة التي وقعت مني لا تخف يوجد حل ذكره العلماء الحل هو أن تدعو لمن ا خ ت ب ت ه في ظهر الغيب بمقدار ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة لكي يصل إ ل ي ه من الحسنات ما يساوي المقدار الذي كان س ي أ خ ذ ه منك يوم ا ل ق ي ا م ة فتكون قد كافاته ونجوت أ ن ت بحسناتك أ ص ل ا سيكون هناك ملك من م ل ا ئ ك ة يؤمن على دعائك فيقول آ م ي ن ولك بمثل أ ي أ ن ك ستحصل على نفس ا ل أ ج ر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وحاول أ ي ض ا أ ن تمدح هذا الشخص الذي اغتبته بما هو فيه على الحقيقه ة عند نفس الأشخاص الذين الأشخاص ا ت ت ب م عنده لكي تصحح من خطاك قال قتادة عذاب القبر فقد القبر عذاب الغيبة وثلثه من النميمة فإذا تخلص من الغيبة والنميمة فقد تخلص من ثلثي عذاب القبر أسأل الله ألسنتنا ثلثه وثلثه تخلص تخلص ثلثي أسأل من من من من أن يحفظ ألسنتنا و أ ن يجعل قبورنا ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة و أ ن يجعلنا من أ ه ل الفردوس ا ل أ ع ل ى آ م ي ن والحمد لله رب العالمين